عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترواها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذا وفي الأبصار وبلغ في القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك بثلي المؤمنون وزرزلوا زرزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا إذ قال الطائفة منهم يا أهل يسلبنا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن مبوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا وَلَبِئْ قِلَةٌ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا فَمَسُؤُولُ الْفِتْنَةِ لَآتُوهَا لَآتُوهَا وَمَا كَنَبْتُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَذِلٌ لَا يُولُونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا